وَالْيَشْهَدَ عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لَا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك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 114. وسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 115. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 تم فيه عذاب عظيم. إذ تلقوا له بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هين وعند الله عظيم.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 تبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لَا لفضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك. إِمَّا يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يَأْتِي لُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَن يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 119. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 110. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب نعيب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمون يومئذ يوّفهم الله دينهم الحق. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَفِيفَاتُ لِلْخَفِيفِينَ وَالْخَفِيفُونَ لِلْخَفِيفَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ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 117. تأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 118. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمۡ ٱرۡجِعُواْ فَأَرۡجِعُواْ وَأَذۡكَاكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتٗاۡ غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمۡ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين غض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أذكارهم إن الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او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 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كِتَابًا مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّا آتَاهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ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 إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع للحساب أو كظلمات في بحر اللجيه يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما ماء فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 114. يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء 116. الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات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 إنكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبرهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء 119. لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله مات السماءات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبهه بما عملوا. والله بكل شيء عليم.